وَأَمَّا من آمَنَ وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أَمْرِنَا يسرا ثم أَتْبَعَ سببا حتى إِذَا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في اردوس نزلا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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أَحَدًا الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَكَانَتِ إمْرَأَةٌ عَاقِرَةٌ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِكَ وَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي أَحْوَبَ وَجَعَلْهُ رَبًّا رَضِيَّ يَا زَكَرِيَّ إِنَّنَا نُبَشِّرُكَ مِنْ غُلَامٍ إِسْمَهُ يحيا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سميا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 فَإِنْ مَا من البشر مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا نذرت إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا اليوم إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ مريم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فريا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 قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا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 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن انه كان وعده مااتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا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 ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانه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 أَلَمْ تر أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تعجل عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدُ لا يملكون الشباعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال عدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم